بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأن تحلم بهذا البلد، وأن تحلم بهذا البلد، وأن تحلم بهذا البلد wa walidin wa ma walad wa walidin لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد لَأَقْدَرُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَن يَقْدِرُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَن يَقْدِرُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَن يَقْدِرُ أيحسب الله قدر عليه أحد؟ عليه أحد؟ عليه أحد؟ عليه أحد؟ عليه أحد؟, عليه أحد. عليه أحد. ايَحْسَبُ الَّذِي كَفَرَ أَن من يَقْدِرَ عَلَيَّ أَحَدٌ ايَحْسَبُ الَّذِي كَفَرَ أَن أَحَدٌ ايَحْسَبُ الَّذِي كَفَرَ أَن أَحَدٌ ايَحْسَبُ الَّذِي كَفَرَ أَن أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَنَّ لن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا يقول أهلكت مال للّبقى للّبقى للّبقى يقول أهلكت مال اللبادات. يقول أهلكت مال اللبادات. يقول أهلكت مال اللبادات. يقول أهلكت مال اللبادات. يقول أَنْ لَكْتُمَ عَلَى النُّبَذَا أَيَحْسَبُ أَن لَمْ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يا أحد يا أحد يا أحد يا أحد يا أحد är AN LAM YARAHU AHAD AYAHSABU AN LAM YARAHU AHAD AYAHSABU AN LAM YARAHU AHAD أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ och han har två ögon och två ögon وَهَدَيْنَاهُمُ الْمَجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمُ الْمَجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمُ الْمَجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمُ الْمَجْدَيْنِ فَلَقَتَ حَمَلَ عَقَبًا فَلَقَتَ حَمَلَ عَقَبًا فَلَقَتَ حَمَلَ عَقَبًا فَلَقَتَ حَمَلَ عَقَبًا فَلَقَتَ حَمَلَ عَقَبًا وَمَا وما أذرك مر العقبة وما أذرك مر العقبة وما أذرك مر العقبة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 فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في يوم ذي مسغبة في يوم ذي مسغبة في يوم ذي مسربة في يوم ذي مسربة فاك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة فاك رقبة أو إطعام في يوم في مَزْرَبٍ فَكُورَ قَبَاتٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْرَبٍ فَكُورَ قَبَاتٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْرَبٍ فَكُورَ قَبَاتٍ أَوْ إِطْعَامٌ في يوم ذي مسغبة يتيما زى مقربة يتيما زى مقربة يتيما زى مقربة يتيما زى مقربة يتي يتي من ذا مقرب أو مسكينة ذا مقرب أو مسكينة ذا مقرب أو مسكينة ذا مقرب Omskina zamat rabb, omskina zamat rabb. Såm man är från de som ämnar, såm man kan mina alla nåna, som kan mina alla nåna, som kan mina alla nåna. Och وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, وتواصل بالمرحمة وتوصوا بالمرحمة، وتوصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتوصوا بالصدور وتوصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة. Så var det från de som trodde och talade om sår och talade om märg. Så var det från de som trodde och انك اصحاب الميمنه اولائك اصحاب الميمنه اولائك اصحاب الميمنه اولائك اصحاب الميمنه اولائك ان ك اصحاب اليمين والذين كفروا والذين كفروا والذين كفروا والذين كفروا والذين في اياتنا بأياتنا بآياتنا بآياتنا بآياتنا أصحاب المشأمة هم أصحاب المشاء هم أصحاب المشاء هم أصحاب المشاء هم أصحاب المشامة، هم أصحاب المشامة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا عليهم نار مؤصدا عليهم رم مقصدا، عليهم رم مقصدا، عليهم رم مقصدا. بسم الله الرحمن الرحيم.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 أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ يقول أهلكت مالاً لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فأخذ كُرَقَبَةٌ أو إطعامٌ في يومٍ ذي مَصْرَبَةٍ يَتِمَ ذَمَ قَرَبَةٍ أو مِسْكِينَ ذَمَتْ رَبَّهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آل وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. ولا إِكَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ. عليهم نار مؤصد